والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد استمعنا إلى الآية الكريمة التي تلاها إمامنا في الركعه الأولى وهي قوله جل وعلا الحج اشهر معلومات فمن فرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات وهي شهر شوال وشهر ذي للقعدة والعشر الاول من ذي الحجه من احرم فيهن ذي الحج فهذه اشهره وهل يجوز الاحرام بالحج قبل اشهره او لا الاولى الا يحرم ذي الحج الا في اشهره كما لا يحرم قبل الميقات او لا وانا لو احرم قبل الميقات صح وبعد العشر الاول من ذي الحجة ينتهي الحج ويفوت الحج عرفه من ادرك عرفه ادرك الحج ومن طلع عليه الفجر من يوم النحر وهو لم يدرك عرفا لم يصل إليها فاته الحج فمن فرض فيهن الحج أي أوجب وأحرم فيهن فلا رفث في حال الإحرام ولا فسوق ولا جدال في الحج لا رفث وهو ما يتصل بالنساء من جماع او قبلة او استمتاع او حديث فيما يتصل بالنساء وتحريك الشهوة فلا يتكلم بهذا حتى الكلام لا رفث ولا فسوق والفسوق المعاصي كلها والمعاصي يجب ان يمتنع منها المسلم في كل وقت لكن في اشهر الحج وفي حال احرامه بالحج اشد لا يتلبس بمعصيه أول المراد بالفسق الفسق المخرج من الملة والكفر لأن من الفسق ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك، فيجدر بالمسلم إذا تلبس بهذا الركن العظيم والذي هو الحج. ان لا يقع في معصيه وان يحذر ذلك وان يقلل منها ما استطاع فإن وقع في شيء من المعاصي فيبادر بالتوبه والاستغفار والله جل وعلا يتوب على من تاب ولا جدال في الحج لا خصام لا ينبغي للمرء أن يخاصم مخاصمة لا فائدة فيها لان الجدال نوعان جدال لا فائدة فيه لإثارة الكراهية والحقد والنزاع بين الرفقة هذا ينبغي للحاج ان يحذره وان يجتنبه وجدال لاحقاق الحق ورد الباطل هذا مامور به في كتاب الله ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن اذا رايت مسلما او حاجا مخطئا واقع في خطيئة فانصحوا فان كان عنده حجة ومجادلة فجادله وخاصمه بالتي هي احسن لا تقسو في الكلام وتنفر عن الحق واننا جادل بالحسنى حتى وان كان صاحبك يخطئ فالرفق ياتي بالخير وما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه فالرفق مامور به حتى مع الكفار في حال الدعوه كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون في توجيههم الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى والله جل وعلا يعلم أزلا ان فرعون لا يتذكر ولا يخشى يعلم ذلك جل وعلا قبل ان يخلق فرعون لان علمه احاط بكل شيء سبحانه قبل ان يخلق الخلق بخمسين الف سنة قد احاط علمه جل وعلا حينما خلق القلم قال له اكتب قال لا اكتب قال ما هو كائن الى يوم القيامة فجر القلم بما هو كائن الى يوم القيامة والله جل وعلا يعلم في العزن ان فرعون لا يتذكر ولا يخشى وانما الله جل وعلا يعلم عباده ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله حث من الله جل وعلا لعباده بفعل الخير الكلمة الطيبة صدقة أن تلقى أخاك بوجه طلق صدقة أن تسبح الله صدقة وما تفعلوا من خير يعلمه الله اي خير وان قل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وما تفعلوا من خير يعلمه الله وكذلك ما تفعلوه من شر يعلمه الله لا تخفى على الله خافية وانما الله جل وعلا يحث عباده على فعل الخير تعفو عمن ظلمك تتجاوز عمن اساء إليك ترفق بمن شق عليك وهكذا كل هذا يعلمه الله ويثبت الله جل وعلا عليه كما قال الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أجرا عظيما شيء عظيم يثيب الله جل وعلا يثيب سبحانه وتعالى على العمل القليل الثواب الجزيل وما تفعل من خير قل يعلمه الله وتزودوا فيه الأمر بالاستغنى والتعفف وعدم التطلع إلى ما في يد الغير لان تكتفي بما أعطاك الله ورد أن هذه الآية نزلت في قوم قالوا نحن المتوكلون فكانوا ياتون من اليمن الى مكه بغير زاد ويقول ويقولون رزقنا على الله نحن المتوكلون فقال الله جل وعلا وتزودوا خذ الزاد وتوكل اعقلها واتكل كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله اعقلنا قتي ام اتكل على اعقلها واتكل تزودوا ما تحتاجون اليه خذوه ولا تكونوا عالة على غيركم تسألون الناس او تنظرون اليهم نظره استجداء ورغبة في العطاء استغني بما معك وإن قل يكفيك وتزودوا من كل ما تحتاجون إليه ولكن هناك زاد عظيم هو أفضل أزواد هو التقوى تزود بالطعام والشراب هذا حسن وأحسن منه وأكمل تزود بتقوى الله كلا وعلا تقوى الله هي التي تمنعك عن الوقوع في معاصي الله تقوى الله هي التي ترغبك في العمل بطاعة الله اعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وابتعد واحذر وتجنب معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني اجعلوا بينكم وبين سخط الله وقايه واتقوني يا أولي الالباب أولي الألباب أصحاب العقول العاقل يتق الله جل وعلا ويبتعد عن معصيته العاقل يعمل بطاعة الله يجعل له رصيد عند الله جل وعلا بفعل الطاعات واجتناب المحرمات حتى وإن قدر على المحرم فلا يقع فيه وان اختفى عن الناس يتق الله فيعمل الطاعه وان خلى عن الناس ويجتنب المعصيه وان لم يطلع عليه احد لان الله مطلع لا تخفى عليه خافيه واتقوني يا اولي الالباب اصحاب العقول الذين يريدون السعاده لانفسهم في الدنيا والاخره يتقون الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل ما حكم من صلى وهو ساتر عورته التي بين السره والركبه فقط ستر العوره من السره الى الركبه هذا كافي في النافله وعما الفريضه فلا بد ان يجعل شيئا من سترته على عاتقه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا عند الحاجة وعند عدم وجود السترة يصلي بستر ما بين السرة والركبه لكن عند وجود السترة الكافية الكاملة فالأحسن أن يظهر بالمظهر اللائق لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد فالمؤمن معمور بأن يأخذ زينته يعني عند كل مسجد عند كل صلاة كما قال المفسرون رحمه الله تقول السائلة استعمل حبوب منع الحيض والان ارتبكت عادتي فبدأ ينزل الدم عدة ايام ويقف ثم ينزل مرة اخرى استعمال موانع حم موانع الحيض ما تناسب لكل امراه كما قرر ذلك الاطباء فبعض النساء إذا استعملت هذه الموانع امتنع الحيض فإذا امتنع الحيض فهي طاهرة تصلي وتصوم وتطوف بالبيت وبعض النساء تستعمل هذه الموانع فلا تنفعها لا تمنع الحيض وإنما تربك العادة وقد تمدد أيامها حيانا تكون المرأة عادتها ستة او سبعة ايام فاذا استعملت هذه الموانع صارت عشرة او اكثر من ذلك وتقطعت وجاءت في اوقات وتوقفت في اوقات فالاحسن للمرأة ان لا تستعمل هذه الموانع وان تترك الامر كما هو وكما اراد الله جل وعلا لان خروج هذا الدم دم الحيض فيه مصلحه وفائده للمراه فهو دم بقاؤه قد يضر بها فالله جل وعلا يخرجه ثم اذا حملت توقف الحيض لان الله جل وعلا يصرف هذا الدم الحيض إلى غذى للجنين الذي في بطنها ولهذا قل جدا أن تحيض الحامل ثم إذا وضعت الجنين صرفه الله جل وعلا لبنا يشربه الرضيع من ثدي امه ولذا قل أن تحيض المرضى إذا كانت ترضع باستمرار فالله جل وعلا اجرى ما اجرى لحكمة عظيمة فيحسن بالمرأة الا لا تعبث في ما اجرى الله جل وعلا تترك الحيض يخرج في وقته وتتوقف عن الصلاة والصيام والطواف في حال الحيض واما العبادات الاخرى من الذكر والدعاء والوقوف بعرفه ورمل الجمار والمبيت بمزدلفه وكل هذا تفعله الحائض كما تفعله المراه الطاهره فاذا كانت ترى حيوانا مستمرا فتتوقف السائل اذا كانت المراه انصرفت الى منى بعد منتصف الليل من مزدلفه هل يجوز ان ينصرف معها ولدها البالغ نعم لان المراه او الرجل الضعيف الكبير ما يستطيعان الانصراف بانفسهما بل لا بد ان يصحبهما احد من الاقوياء علما في حاجة اليه ان يوصفوا معهم يقول السائل ما حكم من يطوف طواف الافاضه في الطابق الاول او الثاني في المسجد الحرام يصح ما دام انه جعل الثابعه عن يساره وطاف وهو داخل المسجد فطوافه صحيح ولكن كلما قرب من الكعبة شرفها الله فهو افضل يقول هل على الصبي اذا حج متمتع عليه هدي نعم اذا حج به اولياؤه متمتعا فعليه مثل ما على غيره وان حج مفردا فليس عليه شيء يقول السائل في بلادنا انتشرت فيها البنوك ذات المعاملات الاسلاميه وانا املك مبلغا كبيرا من المال اخشى من ضياعه او اتلافه فهل يجوز ان اودعه في هذه البنوك واستفيد من الفائده عليك اخي ان تتاكد لان التسميه ما تكفي اذا قيل بنك اسلامي وهم يتعاملون بالربا فلا ينفعهمكم التسميه بل تاكد من طريقه العمل فاذا كان العمل بعيد عن الربا والمحرمات فتعامل معهم وسيحفظ مالك باذن الله واما اذا كان مجرد تسميع وهم لا يتحاشون عن الربا كما هو حال كثير ممن يسمي مؤسسته بهذا الاسم فيسمونها بانها معاملات اسلاميه او ملوك اسلاميه او نحو ذلك وهم لا يتقيدون بتعاليم الاسلام وانما لاصطياد الناس وأخذ أموالهم فعلى المرء ان يتاكد من صفه عملهم فان كانت موافقه للشرع فهو إسلامية اسلاميه والا فلا يقول السائل احللت بالعمرة من نفسي متمتعا فهل, فهل يحل لي ان اهل للوالدي بالحج نعم لا بأس اذا كنت حجدت عن نفسك فتحج عن والدك يعني لو قدمت الى مكة بعمرة متمتعا بها الى الحج عن نفسك ثم بدالك ان يكون الحج عن والدك فلا باس او بدالك ان يكون الحج عن والدتك فلا باس عليك اذا كنت قد حججت عن نفسك يقول السائل هل يصح هل تصح تحيه المسجد وقت غروب الشمس او شروقها تشح تحيه المسجد في كل وقت بقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وذوات الاسباب تفعل اذا وجد سببها من ذوات الاسباب تحيه المسجد ومن ذوات الاسباب سنه الطواف ومن ذوات الاسباب صلاه الجنازه فالجنازه قدمت بعد صلاه الفجر او بعد صلاه العصر نصلى عليها طفت بعد صلاه العصر او بعد صلاه الفجر تصلي بعد الطواف ركعتين دخلت المسجد في اي وقت تصلي ركعتين يقول السائل انا لا اتذكر الدعاء واستعين بكتاب في الدعاء فهل في ذلك شيء لا ليس في ذلك شيء لكن احرص على الكتب التي تنقل لك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو الأدعية التي فيها أدعاء الوارد في القرآن وإذا شككت في هذا فترك كل ما تشك فيه واسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة اسأل الله الجنة واستعب به من النار اسأل الله جل وعلا صلاح النيه والذريه اسأل الله جل وعلا الغنى والتقى والعفاف اسأل الله جل وعلا ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة واحرص على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير فلم نحفظه فقلنا يا رسول الله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 نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا قلت أسألك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فقد أتيت بدعاء عظيم اذا سالت الله جل وعلا الجنه واعطاك اياها نلت السعاده الابديه جاء احد شباب الصحابه رضي الله عنهم فقال يا رسول الله أما اني لا احسن دندنتك ولا دندنه معاذ قال ماذا تقول يا ابن اخي قال أسأل الله الجنه واستعيذ به من النار فقال عليه الصلاه والسلام حولها ندندن يعني هذه هي المكسب وهي الظفر وهي السعاده اذا حصلت فنحن نسال الله الجنه ونستعيذ به من النار والدعاء الذي يحبه المرء يعرفه كل احد اذا سال الله جل وعلا العفو والعافيه سال الله التوفيق سال الله العافيه في الدين والبدن سال الله ان يصلح له دينه ودنياه واخرته سأل الله الجنة واستعاذ به من النار استعاذ بالله من الأربع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بها المسلم في صلاته أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال يقول السائل وجدت حزاما داخل دورة المياه الملحقة بالحرم فأخذته فماذا أفعل به